السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له شدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له شدوا أن محمدًا عبده ورسوله أي والذين آمنوا تقول الله حق قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 قديم محمد صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ فينا ما بعد فنحمد الله سبحانه ونتني عليه الخير كله بما وفق سبحانه لمثل هذا اللقاء المبارك فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين دائما ثم نشكر شيخنا الشيخ العلامة وبيض بن عبد الله الجابر حفظه الله ومتَّع الله بعمر وأطال أمره على طاعته ونسأل الله أن يهيئ له فيأتينا هنا ينفعنا الله بعلمه يا رب العالمين ونشكر مسائخنا الأفاضل الشيخ محمد والشيخ بهمام والشيخ المصعب نسأل الله أن يحفظ الجميع ويثبتنا ويوم على الحق والهدى إخواننا الأفاضل طبتم وطاب ممشاك نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق والهدى إخوة الأفاضل إن اجتماعنا هذا من باركة دعوة التوحيد إن الذي جامعنا هو دعوة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله التي جمعت الأمة سلفا ومن أراد الله بهم خيرا خلف كلهم إنما تجمعهم العقيدة الصحيحة ولزوم عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفاد شيخنا الشيخ العبيد حفظه الله في بيان هذا الأمر وأردت أن أنبه وأؤكد على ما أكد عليه الشيخ أرجو أن لا يكون مجرد استماعنا لكلام الشيخ يعني قد ذهب من أذهاننا أريد أن أؤكد على نقطة أراد الشيخ أن يغرسها في الدعاة إلى الله وفينا جميعا وهو أنه لا يكفي معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه هذا وحده لا يكفي أراد الشيخ أن يركز فينا أمر آخر دلت عليه الأدلة الصحيحة ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين كان حديثة يس يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر أخافت يدركني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الخطب يقول ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار إن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمعرفة ما يضاده وإن إن لزوم السنة لا يكون على حقيقة إلا بمعرفة سبل الغواية والضلال والضلال حتى تحذر فمن تمام تكوين شخصية طالب العلم إلى إدارة يكون ناصحاً. مستقيماً لا يكون تعلقه بلزوم السنة تعلقا عاطفيا لا ينبني على علم صحيح مبني على أدلة واضحة كودح الشمس في نهارها. أخوات نعظم ما نخشىه على أنفسنا وعلى إخواننا حينما تنفرح الصدور وتنشرح الصدور وتفرح القلوب بمثل هذه الاجتماعات الطيبة تخاف ويدور في وجدان كل واحد منا خش. الافتتان على إخوانه إن الافتتان من أعظم أسباب الجهل بالطريق حتى يقول ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد الجهل بالطريق يورث التعب الجهل بالطريق يورث التعب نعم هذا إذا حصل للإنسان استقامة فكيف إذا ضل ولم يعرف كيف يضع خطاه إن الجهل بالطريق جعل كثيرا من قليل العلم يتقدمون على أهل العلم ويتصدرون للإفتاء في المسائل الكبار إن الجهل بالطريق ورَّط كثيرا من الناس في فتن وفي ضلالات حتى طعنوا في العلماء حتى تقدموا على أهل العلم نعم لم يستريحوا لم يرضوا بما قامهم الشرعي الصحيح وهو يكون يكونوا تبعا لأهل العلم وتحت أقدام العلماء يتربون ويستفيدون ويذودون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي أراد الشيخ حفظه الله ونفع به وأطال في عمره أن يغرسه فينا أنه لا يكفي معرفة الحق والعمل به لا بد أن يضاف إلى ذلك أن نعرف ما يضاد الحق وما يخالف الحق. الله يقول في مسألة التوحيد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يصاملها نعم والنبي صلى الله عليه وسلم حقدر من الباطل ودعا إلى الحق بقوله كلها في النار ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة إن من مخاطر أن أن يظن الإنسان أنه عرف الحق فهو في غنية أن يعرف الباطل إن من مخاطر ذلك أن يلج الباطل وهو لا يعلم كما أشار الشيخ أبو أمام جزاء الله خير الجزاء نعم إن أُمَمًا وأقوامًا كان لهم شيء من العلم نعم تكلم بل بعضهم قد ألف وصنف وكتب وتكلم كما ابتُلِل في هذا الزمان من كثير. ممن تصدر للعلم وألف وصنف، لكنه وللأسف لم يعص من الوقوع في البدع والضلالات، فبدل استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. كان بعضهم قريبا من أئمة آل السنة الأعلام، كالعلامة الألباني رحمه الله. ولكن ها هو وللأسف الآن يستخدمه الشيطان في الصد عن سبيل الله وفي الطعن في أئمة السنة نعوذ بالله من الخدلان إن من أخطر أسباب ذلك هو الجهل بمعرفة هو الجهل بمعرفة سبل الرد حتى يحضرها ومن هنا إخوة الأفاضل أقول إن الكلام المجمل يعني قد لا يكون فيه تمام البيان ولذلك ينبغي إضاح السنة التي ندعو إليها نحن نقول ويعيد المشايخ أحسن الله إليهم وجزاهم الله خيرا لابد من لزوم السنة لابد من حذر من البدعة ولكن إن التزام السنة يحتاج إلى تبصر بحقيقتها ما المقصود بالسنة كيف أكون ملتزما للسنة كل واحد منا يظن نفسه نعم قد عرف الطريق لكن اختبر نفسك ان الله يقول الف لام م حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن, فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ستاتي الاختبارات ذكر ابن القيم في تفسير هذه الايه الله يرسل الرسل فيعبا اقوام فيكفروا ويتبعه اقوام فتصلط عليهم الامتحانات والاختبارات ليتبين يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل والصابر على الطريق ممن ينخدل إن لزوم السنة يحتاج منك إلى إقبال على الله واستعانة به وحده لا شريك له إن لزوم السنة يحتاج منك إلى تبصر بحقيقة الطريق مقصود بالسنة يا هنا هو ما عرفه به علماء العقيدة هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه عقيدة وعبادة ومعاملة واخلاقا. حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام، ثم سار عليه على دربه الصحابة الأكرام والتابعون من بعده، وما يزان علماء السنة جيلا بعد جيل على ذلك الطريق وهذه السنة ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بقية أبواب العقيدة، ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والزهادة؟ نعم لذلك لما تكلم عن الزهد قال العلماء وهو في زهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يضبط به الزهد نعم هذا حق هذا هو الحق في كل مسألة التوكل الإنابة الزهد التوبة كيف تاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف زاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهذا يرجعنا إلى مسألة عظيمة وهو أنه لا موافقة لهذه السنة إلا بعلم صحيح تعرف الحق بدليله وتعرف الباطل بدليله حتى تحذره تعرف الباطل وشبهته تعرف كيف ترد عليها؟ لماذا وقع الجبرية فيما وقعوا فيه؟ لماذا وقع يعني القدرية فيما وقعوا فيه؟ وهكذا أهل البداع وظلالاتهم وهذا الأمر يحتاج منك إلى أن تكون ربانيا والرباني ومن يعلم الناس صغار العلم قبل كباره عليك أن تتدرج في العلم إذا أردت الطريق بعض إخواننا هداهم الله. يستغرب ويستكبر أن قال له عليك بالأصول التلاتة آه عليك بكتاب التوحيد عليك بكشف الشبهات يريد كتب كبيرة هذا غلط هذا اضطراب في الطريق في طريق الحق والوصول إليه عليك أن تتدرَّر احفظ هذه الكتب فدرَّج فيها استفيد من إخوانك من طلاب العلم من آل السنة ثم إن استطعت بل الآن إن استطعت أن تطير إلى المدينة ومكة فتجلس عند علماء السنة فلا تفوتن من عمرك لحظة أدرك العلامة الفوزان والعلامة الشيخ ربيع من آل العلم حتى تدرك العلم عن الأكابر هذا خير وأبرك فإن فإن لم يكن فلا تضيعن العمر في غير ما ينفع واسمع لأشيطتهم ومحاضراتهم واستفد من إخوانك وتدرج في العلم تعرف الحق بدليله وتعرف الباطل وشبهته وتعرف كيف ترد هذا الباطل أسأر الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم في الموفقين وأن يحفظنا وياكم من كل سوء استغفر الله العظيم وأتوب إليها صلى الله عليه يتقبل منا ومنكم وأعتدر وكنت أتمنى حقيقة أن نستفيد أكثر من الشيخ أبي مصعب حفظه الله، فيعني في والعود أحمد لعل له عودة ينفعنا بما يقول جزاه الله. عننا